حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أفزعني قال ربي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و وأن أعمل wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dajjati inni tubtu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 اساطير الاولين اولئك الذين حط عليهم القهر في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. إنهم كانوا خاسرين.